قاتلهم الله ان يفكون واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو اورؤوسهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون سوا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 ومن يفعل ذلك فاولائك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني